غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 ثمَّ أرجع البصرَ كَرَتينَ يَنْقلب إلَيكَ البصرُ خَاسِئٌ وَهُوَ حَسيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أولم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن